قال فعملتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المو슬مين وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ لِي سِرَاجِي قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُخِنًا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 ان كنتم تعقلون قال لا ان اتخذ الاها غيري لا اجعلنك من المسجونين قال او لو جئتك بشيء مبين قال فاتي به ان كنتم من الصادقين فالقا عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال للملئ حوله ان هذا لساحر عليم نريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمنون قالوا ارجه واخاه وبعث في المدائن حاشرين قالوا اورج هو اخاه وبعث في المداء حاشرين ياتون بكل ساحر عليم تدومي على السحره لمن يقاتي يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون